ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أن على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم سِنهم وأن الله سميع عليم كذب آل كنعان والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه.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 فإما تَرَقَّبَنَّهُم فِي الْحَقِّ فَجَرِّدْ بِهِم مَّن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّتَّقَاكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَأَبْدِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْتَسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعذرون وأعد لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيال ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما كن فإليكم وأنتم لا تغلبون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم